كم أهلكنا من قبليم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجب أن قال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُ وَصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّهَا ذَلِكَ شَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 واذكر عبدنا داود ذا الأيد هو أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة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 إن هذا اخي له 90 وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال اكثرنيها وعزني في الخطاب قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عَجَلتَ إِلَىٰ إِلَٰهِ نَاعِجِ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَىٰ يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هم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 يا داوود اننا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا ت تت...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 بارو اياته وليتذكر اول الالب وهو هب لنا داوود وسليمان نعم العبد إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تَتَوارَتْ بِالحِجابِ رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا نُسَيْمانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللّٰهِ لَا يَمْغَى لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وَالشَّيَاطِينُ كُلَّبَنَا وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَمَنْ نُنَّ أَوْ أَمْسَكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ لزلفا وحسن مآب وذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وُرْكُ كِبْرِ جِلِكَ هَذَا مُتَسَلّم بَارِدٌ وَشَرَاب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَاب وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ And remember إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ and Ishaq, and Ya'qub, the Lord of the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 تقين لحسن ما آب جنات عدن مفتوحة لهم الأبواب متكيين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 قاغين لشر ما بين جهنم ما يصلوا لها فبسلمها هذا فليذوق حميم وغساق وأخر من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 سَلْقَرَار قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ظُلْفًا فِينَا وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ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 ما كان لي من علم بالملائِ الأعلى إذ يختصمون إيوحائي إلَّا أنَّما أنا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 ق أقول لا أم لا منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم نبأه بعد حين